القاف من حقه من حقه وما اذركمن كذبت ثمود وعاد بالقارعه فأم ثمود فأهلكوا بالطاعية وأما عدو فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام سخرها عليهم سب على يالي وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعك أنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعك أن إنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم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 لَنَجَعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَهَا أُذُنُ وَعِيَّ فَإِذَا نُفْخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ كتاد كتوا واحدا، إذ وقعت الواقع، وشقت السماء، فهي يوم إذ والملك. ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول كتابيا، فأما من أُوتِيَ كِتَابَهُ بيمينه فيقولها أم قرأوا، فيقولها أم قرأوا كتابيا، إني فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي فَيَقُولُ يَا لِيْتَنِي لم أوت وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لِيتَني لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ وَلَمْ أَدِرْ مَا حِسَابِيَ يَا لِيتَها كَانَتِ الْقَاضِيَ مَا هلاک عنی سلطانی خذوه, خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوا إنه كان فليس له اليوم هاهنا حميد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 لا قاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه خيرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين.